بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله داعي إلى رضوانه داعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها فضل من الله جل جلاله ومنه أن الله تبارك وتعالى يسر لنا أن نلتقي في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتدارس كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا أقول فضل الله جل جلاله يؤتيه من يشاء فإذا وفق الإنسان إلى أن يعمر وقته بالذكر وبعبادة الله جل وعلا في طاعة من صلى المغرب يلس في ذكر وطاعة ينتظر صلاة العشاء هو في رباط كم يكفر الله جل وعلا به من الخطايا كم يرفع به من الدرجات فجلوس مثل هذه المجالس أنسل للجالسين رب العالمين لكن ذلك توفيق الله أقول فضل الله يؤتيه من يشاء أمس يسر الله جل وعلا كلمة بعد العشاء في مسجدنا هنا سبحان الله العظيم وانظر ثلاثة من الإخوة من باكستان. يعني ما يعرفون الكلمة أنا على يقين أنهم ما يعرفون أكثر الكلام ربما لا يعرفون ماذا يقول المتكلم لكن يجيسون لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة محتسبين قل ذلك فضل الله قل في نفسي قلت الله توفيق من الله جل جلاله جلسهم حتى يأخذون الأجر والثواب والفضل ويقال لهم في ناية المجلس طوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات مع أنهم أنا بعد أكاد أن أجزم أنهم من الفجر تجدهم يشتغلون يشتغلون ويكدون يعني في تعب في حاجة الآن أنه بس يرتاح في حاجة أنه يروح بس يريح وكذا سبحان الله العظيم ومع ذلك توفيق من الله جل جلال ويأتي بها الله هذا ويجلسه سبحان الله العظيم ويصرف الله ناس الثانين ناس الله العافو والسلام فتجد ما عنده أي شيء ولا عنده كذا وربما يكون من أقرب الناس إلى المسجد لكنه عيادة بالله معرضة عن ذلك تهالف أنه توفيق من الله جل وعلا من باختيار الإنسان ولا بطوعه ولا يقول الله جل جلاله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم, أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالمنة لله والفضل لله تبارك وتعالى يجب أن دائما أن يبرأ إلى الله من حوله ومن قوته وأن يعرف أن هذا توفيق من الله جل وعلا واصطفاء أن الله جل وعلا يختارك يختار هذا الأخ المبارك أو تلك الاخت المباركة يجلسون في بيت الله ويستميعون أو يتكلمون عن تعظيم رب العالمين جل جلاله هذا فضل من الله جل وعلا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين والإيمان أن يعصمنا من الزلل أن يوفقنا لصالح القول والعمل أن يجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا جعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين زكاهم الله جل وعلا فقال أولئك أولئك هم أولو الألباب يعني أصحاب العقول السليمة نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منه أحبتي بالله الشيء بالشيء يعني بعد غد أو الذي بعده حسب الرؤية أو حسب التقويم لكن عاشورة عاشورة واليوم العاشر ولا احبه من من هذا الشهر يوم عظيم عظمه الله جل وعلا والله يصطف ما يشاء والله تبارك وتعالى يختار ويصطف ما يشاء يختار ازمنه يختار اماكن يختار اشخاص يختار له الخيره جل وعلا وله الاصطفاء سبحانه وبحمده فهو يفضل بعض الازمنه على بعض ويختار لكن سبحان الله العظيم بعضها بالتنا دل الحكمه وظهرت لنا جلية باخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها لا نعلم ما هي الحكمة في ذلك ما هي الحكمة؟ فلذلك نعبد الله جل جلاله نتعبد الله تبارك وتعالى سواء ظهر لنا حكمه الشيء حكمه التمييز هذا المكان تمييز هذا الزمان فضل هذا كذا او ما ظهر لنا الحكمه في ذلك فنحن نعبد الله جل جلاله ونعظم ما عظمه الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب تعظيم ما عظمه الله ترى هذا قربى الى الله أن تعظم الزمان الذي عظمه الله تعظم المكان الذي عظمه الله تعظم الشخص الذي عظمه الله وجعل له مكانه كالنبي صلى الله عليه وسلم فضم الأشياء التي الله جل وعلا عظمها وبيّن فضلها وهذا أقول هذا قربه إلى الله جل تلال منها قل يوم عشورة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه وعلى ص l'm قال يحتسب على الله أن يكفر السلة التي قبله فأخبر صلى الله عليه وسلم عليه أنه يكفر ذنوب عام كامل مضى هذا فضلا من الله جل جل وله بيوم كامل هي دقائق معدودة يمكن ما تتجاوز 12 ساعة يعني الليل ما في الصياء 12 ساعة يكفر الله عنك بها آلاف الساعات آلاف الساعات الماضية يكفر الله جل وعلا بها كان أهل الجاهلية يصومونه وصامه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في مكة عليه الصلاة والسلام وكان يجب صيام يوم عشورى قبل فرض رباضاء لكن لما فرض رمضان أصبح سنة الفرض رمضان لكنه أصبح سنة صيام يوم عشورى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عليه الصلاة والسلام عن سبب الصيام يعني ما الذي حملهم على ذلك قالوا إنه يوم نجى الله قال انه يوم نجا الله فيه موسى ومن معه من فرعون ومن ومن معه من فرعون وقومه تصامى موسى شكرا لله فنحن نصومه قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا نحن احق بموسى منكم او قال انا احق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه نقف مع هذه العبارة وهذا الحديث العظيم كم فيه من دروس عبر؟ أول عبرة قالت اليهود صامه موسى شكرا لله يوم من الله جل وعلا سلمه وهذا هو الواجب أيها الأخوة إذا أحدث الله للإنسان نعمة أن يشكر هذه النعمة أن يشكر هذه النعمة ولا يكفرها يوم جاء عرش بالقيس إلى سليمان في, في, في, في لمحة بصر قبل أن يرتد إليك طرفك كما ذكر الله جل وعلا في القرآن قال هذا يقول سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ما نسب لنفسه ولا لحوله ولا لقال هذا من فضل ربي وأيضاً بيناً فيه امتحان واختبار في هذا الشيء الذي حصل قال ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم الله أكبر وهكذا أيها الأخوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان نبينا صلوات الله وسلام عليه إذا استجدت له نعمة حصل له شيء ماذا فعل عليه الصلاة والسلام خر ساجداً لله خر ساجد لله لأن جاءت هذه النعمة فوجب عليه عبادة لكن حال كثير من المسلمين اليوم نسأل الله إلا من رحم الله نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين إذا جاءت نعمة عياذا بالله بدأ الكفر بهذه النعم بدأ كفرها النعم كم من شخص قالوا فلان تزوجي لعشر سنوات ما جاه أحد ويوم جاه مولود لا إله إلا الله شفوا شفوا شون المنكرات اللي في تلك النعمة هذه النعمة هذا نعمة الآن مولود. كان عقيم عشر سنوات ما جاه شيء ورزقها الله بولد هل واجبوا الشوء؟ يشكر الله على هذه النعمة هذا فضل من الله الله اللي هذا الولد لا اله الا الله لكن اسمع اول الاسرافات التي تحصل ومجاوزه الحج كلوا واشربوا ولا تسرف لكن هو لا يسرف كم من ذبائح كم من نعم كم من ماء من بقالتو كالذي توضع في الزباله اكرمكم أكرم الله واكرم هذا المكان الله يتب علينا كم من المنكرات التي تصير فيه من الطبول والرقص والتبرج والسفور هل هذا شكر هل هذا لا هذا, كفر هذا كفران النعم هذا كفران للنعمة ما بشكر للنعمة قالوا فلان والله تخرج تخرج من الكلية الفلانية تخرج من كذا طيب الآن هذه نعمة صح تخرج وحصل على كذا الواجب شكر هذه النعمة الواجب استحداث عبادات لله الواجب من كذا لو قال يالله انتم الآن مثلا لأن تسوي به هذه الحفلة إن كانك صادق كم تتكلف؟ تكلف عشرين أنا بسوي عفل وابسوي أتخب طيب عشرين ألف تبرع بيات صدق. كم تغني من فقير هذا الشكر الحقيقي كم تسد من جوعة مسكين كم تشبع من أناس سبحان الله العظيم كم ت لو قال لك أن طيب قال الإستاذ يا أخي هذا فرح ونبنا فرح ون... ما, في... ما في فرح بمعصية الله هذا ما في فرح بمعصية الله الفرح بمعصية الله عياذا بالله هذا نسأل الله العالمين والسلامة هذا علامات الاستدراج وهذا علامات عياذا بالله الخذلان نسأل الله السلام والعافية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا نتيجة فراحهم بمعصية الله نسى الله سمع. بعضهم قال طيب أنت أطيك على الناس يعني ما يفرحون ولا يساس إلا ولله الحمد للمنه وش يمنع وش يمنع يفرحون إن كان صادق والله الحمد لله أنا بسوي مثلا حفلة لتخرج ولدي مثلا وفرح بهذا الشيء طيب كم تتذبح قال والله أنا أبدا مثلا يجي ناس واجد وكاذا وعازم أبدا أذبح صادق أنت فرحك قال الفرح طيب تذبح لبيحتين لا أذبح ثلاث أنت فرحان قال ليه والله فرحان قال أجل أذبح لكن الثالثة ذي وزعها ويزع على المساكين وعلى الفقراء كل اللي اللي باقي ان شاء الله نبي نوزع وزع لي الحين زين ثاني على الفضاله تعطيهم اذا خلاص بدل ما ترميه للزباله تروح توزعيه هذا جهن بس بس لا كاذير ولا كفضل الشكر سبحان الله العظيم الحرام لا ما نجي حتى نشكر النعمه ما نجي الحرام الله. وإذا قال فصامه موسى شكرا لله ما هو بيوم أن الله جل جلاله يأشروا يأطروا يسويوا كذا لا لن يعلم إنها هذا فضل من الله جل جلاله ما هم مغنيت عن حول ولا قوة ولا قال الله جل وعلا وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وهو قدوتنا وإمامنا يوم فتح الله عليه مكة التي أخرج منها عليه الصلاة والسلام وعذب فيها وحصل ما حصل له فيها صلى الله عليه وضع عليه فيها سلا الجزور عليه الصلاة والسلام فتحت هذا المكان الذي أهين فيه صلى الله عليه الذي أستوزي به فيه الآن كل من استهزوا به حاضرين كل هل دخل عليه الصلاة والسلام أشرا متبخترا متكبرا متعاليا وضع له من الأبهات وضع له من الأشياء لا لا لا لا يوم دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح كما ذكر رواة في سيرته عليه الصلاة والسلام وإذا هو مطاقط breakthrough رأس عليه الصلاة والسلام يكاد رأسه أن يلمس عنق راحلته عليه الصلاة والسلام منزل رأسه كان يكاد يلمس عنق راحلہ لماذا تواطع لله تواضعا لله تفارك وتعالى أن الله جل وعلا من عليه ثم يأتي صلى الله عليه وسلم ليبين أن العزة من الله مهم مني ولا من الناس ولا لا وله بن سرط قوي عليكم ولا لا لا يأتي مع الفتح إلى أصلاة الظهر في نادي بلال لا أن تؤنس الفاتح اين بلال, أين بلال أين بلال أين بلال قال هاني يا رسول الله قال يسعد يسعد بلال على الكعبة وإذا يرفع يؤدن لسات الظهر الله أكبر الله أكبر, أكبر, أكبر, أكبر يبين له من هذا ترى من الله الله يرفع بلال هذا اليمس يعدب ويسحب ويضرب في هذه الأماكن الآن يرتفع فوق بيت الله ويرفع الله أكبر على رغم رؤوس الطغاة كله لبين من الله ترمو مني ولا من حولي ولا من قوتي يصلي عليه الصلاة والسلام شف استحداثا نعم يوم الفتح ثمان ركعات الضحى لم تخلها ويصلي عليه الصلاة والسلام ثمان ركعات بعضهم قالنا صلاة والسلام بعضهم الله هذه سنة روحة تقرب إلى الله صلوات الله بالصلاة لأنه يعرف أن الصلاة هذه الاتصال مع الله لأنه الآن في نعمة عظيمة من شغل عليه الصلاة والسلام بلا هذا فتح ترى عظيم الله سمى فتح إنا فتحنا لك فتحاً فتحاً مبيناً الله سمى فتح إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح الله سمى فتح فتح فتح مكة في السير والتاريخ فتح عظيم فتح وابتفادت ووافدت وانتشر الدين من بعده سبحان الله العظيم لكن سبحان الله العظيم عليه الصلاة والسلام أن النعمة تحتاج استحداث قرب إلى الله جل وعلا الله من عليك كان مريض وشفاها الله استحدث نعم استحدث شكر شكر النعم هذه عباداته قرب إلى الله جل جلاله هكذا تشكر وإذا قال فصامه موسى شكرا لله, لله لأنه عرف موسى قدرة الله وأن الفضل لله سبحان الله العظيم نقف مع قصته وقومه وإن تكررت كثيراً لكن في العبر تزيد يقين الإنسان بالله ليعلم أن إذا نصرك الله فمن, فمن من من يخذلك؟ من يضرك؟, ما يضرك؟ وإذا عياداً بالله ما جاء النصر من الله أسأل الله أن عافينا وإياكم والله العظيم ما يغني الإنسان على الشيء ويوم حنيين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم ادبرين نعم في زمن أيها الأخوة الآن بلادنا تمر بحروب وتمر بأشياء وتمر نعرف أنه من الله أن الله لينصرنا إذا ما ينصرنا الله جل وعلا ما في ناصر غير الله والله ما تغني القوات ولا الأسلحة ولا الأندعى ولا الأشياء ولا والله ما تغني شيء ما تغني من الله شيء إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا اله الا الله الله اكبر سمعنا احنا وجمعه المسجد خير في الاسبوع الماء في الاثنين يوم يوم في درس السيره في السيره كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوه بدر سمعتم ماذا كان للمساة كيف دعاء عليه الصلاة والسلام وإنحاء على الله حتى يسقط ردائه عليه الصلاة والسلام ويدعو ويدعو حتى شفق عليه أبو بكر وقال يا رسول الله بعض مناشدتك لربك يا, يا رسول الله إن الله منجز كما وعدك اللهم صلي وسلم ويدعو ويدعو ويدعو عليه الصلاة حتى قال الله إذ تستغيثون وصل الاستغاذة استغاذة خلاص الغوث وصلت خلاص استغاذة قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم متى استجاب؟ استغاذة استغاذة إذا الإنسان خلاص عرف ما فيه متى الآن يستغيثون الناس إذا قحطوا إذا نعدوا الوطر إذا جاء كذا بدأت استغاذة يعني خلاص ترى ما عاد عندنا حين ولا, ولا شيء بس نستغيرك يا الله نطلب غوثك يا الله نطلب مددك يا الله انتهينا من كل شيء إذا جاء كذا جاءت الخيرات لأنه في يقين على الله موسى عليه الصلاة والسلام يوم انصرفه من معه وتعرف قصته المشهورة وقصة موسى عليه الصلاة والسلام كلها عبر من أول حمل في بطنهم لكن كررناها كثيرا بما يغني عن تكرارها لا. لكن محل الشاهد يوم خرجهم ومن معه وتبعهم فرعون ضعيفي الإيمان لما عندهم يقين على الله عندهم يقين على المشاهدات الآن كثير من الناس عنده يقين على المشاهدات على الأشياء الغيبيات ما فيه يقين ضعيف اليقين عليها وهذه مصيبة يا إخوان إذا ضعف اليقين بموعودات الله هذه نسأل الله نعفين وإياكم ويرزقنا وإياكم تحقيق اليقين لذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اذا ما في يقين ما الله اقسم ما تحول به بين ومن طاعتك ما, ومن ما الدنيا اذا على موعودات الله الله كل شيء امام أي قدر وعلى قدر يقين الإنسان بالله الله يعطيه على قدر ظنه بالله يقول أنا عند ظن عبدي بي يقوله الله في الحياة القدسية والذي ذريه صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك تعالى أنا عند ظن عبدي بي تظن بالله الناصر تظن بالله التبكير تظن بالله الخير تعب layer عياذا بالله يظن الإنسان غير ذلك يعطى ما ظنه فذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أردكم فأصبحتم من الخاسري صلى الله عليه وسلم فم... فالآن ضعيف لتوهم يل... حديث الإيمان ما رسخ اليقين في قلوبهم يقينهم على مشاهدات قالوا إنا لمدركون يقول يعني وين بالروح البحر أمامنا موت البحر ع... عدو خلاص يغارق ويموت ينتهي قالوا البحر أمامنا والعدو خلفنا وين بالروح ما فيه مكان هنا ما فيه مجال يعني ميتين ميتين خلاص هل قال موسى ذلك؟ لا تفاعل بالله حسن ظن بالله وذلك على الإنسان إن يتفاعل بالله ويحصل الظن بالله لو كل اللي أمامه كل البيبان مسكر ليش؟ يقول الله في الحديث القدسي لأنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم ربي. تبارك وتعالى هذا الحديث حسن كما ذكره صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قال قال الله وعزتي وجلالي وعزتي وجلال الله العظيم يقسم بعزته وجلاله وهو اصدق القائلين ليس بحاجه لقسم تبارك وتعالى يرحمك الله لكنه قال وعزتي وجلالي اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والارض الا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا الله اكبر الله اكبر وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا وعزتي وجلالي ما بي غيري عبد إلا أسخت الأرض من بين قدميه ولم أبالي في أي أوديتها هلك واعتصم بالله تصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير إذا اعتصم الإنسان بالله خلاص ومن يعتصم بالله خلاص إذا اعتصمت وتوكلت على الله جل جلاله رحمة الله جل وعلا حفيظك هؤلاء قالوا الكلام ذا لكن موسى عنده يقيم ما عليه من كلامه لو كلهم يقول كلهم قالوا قال أصحاب موسى كلهم, كلهم, كلهم لكن هو الحال لكن عنده يقيم بالله ما يضرك كن مع الله ولولك وحدك يكون الله معك ومن كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب ومعه جل جلاله النصير نعم المولى ونعم النصير تبارك وتعالى إذا كان الله معه وإذا كان عياذ بالله الله معه مع والله نسأل الله العافية والسلامة هذه المصيبة نسأل الله العافية وإياكم الله أكبر يوم في إرجوزتهم يوم في غزوة أحد كانوا يرفعون الصوت المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولانكم الله مولانا ويرفع المسموه صوتهم قالوا الله مولانا ولا مولانكم يقول شأن الله يتولانا الله مولانا الله يتولى أمرنا سبحانه وابن حمد وأنتم من, من يتولى أمركم ما عندكم مولى ما أحد يتولى أمركم لكن حلنا رب العالمين جل جلاله يتولى أمرنا الله أكبر نسأل الله أن يتولى أمورنا وأن يشرح صدورنا وينور قلوبنا بالإيمان قال موسى كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين الله أكبر ما قال معي عصاي لو قال معي عصائي ضاع لو قال بشوفه بجرب العصاء راحت لا وشلون ما أدري موسيقى يقول هذا الكلام وشلون يبي يصير ما أدري بس عنده يقين الله يبي الله يبي الله يبي له المخرج يطير في السماء يخصف الله بفرعون يجيب الله ملائكة ينزل الله يجيب ريح يجيب كلا يسوي كلا الله قادر على كل شيء الله لا يعزي شيء يقول هو معي وبيدبرني الله يبي الله يبي يسرني كلا إن يا ربي سيهديه كما قالها نبينا عليه الصلاة والسلام يوم قال أبو بكر وهم في الغار يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه الأبصار أنا قال, قال الله جل جلاله في القرآن يذكرنا بتلك الحال نقرأها في كل حين وفي كل فترة ونسمعها إلا تنصروه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما في حاجتكم يعني ما تنصرون لي؟ ليش فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني أذنين إذ في الغار إذ في الغار أخوف مكاتر الغار حتى باب أخوف مكان يعني آخر ما يفكر فيه الوحد اللي مطلوب ولا ذا أخير ما يعدل باب ولا شيء ولا لا وكذا ولا رح مكان نشكر عليك شو كذا لكن لا لكن وشو إذا ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ليش إن الله معنا هذه شفت معنا دي أقسم بالله العظيم هذه لا شيء والله العظيم إذا جاءت في القلوب معنا ذي بس الله يصلح قلوبنا الله يصلح حساد قلوبنا يباريخ يرزقنا باليقين إلا معنا ذي تهز كل شيء إذا جاءت معنا معنا ذي معنا معي معك الله إذا جاء معك الله وشعبت قال إن الله معنا مباشرة قال فأنزل الله سكينته سكينته عليه الله يله راح وطمانينة ما لقوها أهل, أهل فنادق خمس انجوم ينتحرون ويسقطون من فوق الفندق ويسقط وينتهي وينتحر هو ساكن في خمس انجوم في فنادق وناطحة سحاق وأشياء وكذا وهذا يوجد السكينه وهي الراحه والطمانينه فانزل الله سكينه كلمه سكينه ذي الحاله سكينه هو سكينته عليه وايده بجنود لم ترها سبحان الله العظيم وجعل بس متى كلها يا بقل معنا الله معنا فأنزل الله سكينه عليه وأيد بالجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله طيب هذا بس هو لا الله موجود على طول ليه الله بعده شو خدام الايه والله عزيز حكيم عزيز لا يمتن على شيء لكنه حكيم يضع الموضوع يعلم من هو الذي يستاهل معية الله الخاصة ومن هو الذي لا يستاهلها يعلم جل جلاله من هو أهل لأن يكون الله معه ومن هو من من لا يكون أهل أن يكون الله معه حكيم عزيز لا يمتن على شيء لكن أيضا حكيم حكيم تبارك وتعالى يضع الامور في مواضعها تبارك وتعالى فمن سار على نهج النبي وعلى يقين النبي عليه الصلاه والسلام حصل له ما حصل للنبي عليه الصلاه والسلام حصل له والتاريخ مليء بالقصص والعبر التي في ذلك يقين على الله ايقنوا بالله فاعطهم الله جل وعلا الله يقين خلاص ان الله فيعطيهم الله مهما جاهم من عقبات مهما جاهم من أشياء مهما جاهم من مصائب مهما جاهم متاعب لكن العاقبة المتقين والعبرة بالنهايات سبحان الله العظيم فموسى عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدين يدني يدنيه على الطريق طريق النجاة أنا ما أدري شون طريق النجاة وشون أنجو من هذا المأزق اللي نفيه لكن الله يعلم جل جلاله ياتي الامر من الله مباشره بالابسط شيء. شيء الله قادر جل وعلا ان يخسف بفرعون ومن معه الارض مباشره قادر جل جل ان يقبض ارواحهم وما خسف وجه يقبض ارواحهم كلهم الم ترى الذين خرجوا من, من ديارهم وهم اولوف اولوف اولوف حذر الموت فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا أُلُوف على الطول موتوا موتهم كلهم وهم هاتوا من الموت لكن قال الله موتوا ماتوا مباشرة ثم أحياهم سبحانه وبالحمد إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ شكرا لله شكرا لله. اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين الله الشاكري. يبيننا سبحانه هو بحمده شيء شي بسيط من قدراته تبارك وتعالى اخبرنا بها ماتوا بكلهم وقلوبهم ووحشاهم ومعاهم وموتوا وشعروا وحياهم في لحظة وهم هاجمين من الموت لكن موتوا وماتوا قادر جل وعلا أن ينهي في المرعون ومعه أعطوا الموتوا يموتوا لكن الله جل جلاله سبحانه وبحمد الحكيم تبقى عبرة لنا إنك إذا أيقنت بالله الله بارك في أسباب بسيطة بسيطة ما أشوفه شيء وأيضا نأخذ من العبرة إنك لا تخلي سبب له بسيط ما تدري إن جاءتك وشوفي قالوا فلان مريض قالوا فلان مريض يا ابن حور راح الكلمتان وسوى ما ادري وين وراح ما ادري وراح الامريكا وراح ما ادري وش وراح المستشفيات كل وجاي الحين يقول هذا خذ هذا العلاج يمكن يشفاك في العلاج تدري ما تدري ما تدري. يمكن الله يبارك في هذا العلاج هذا اللي انت استحقرته وانت ما رايت الشيء الله جاعله دوائك في هذا الشيء وكم سمعنا قصص شبيه بذلك يروح عميل وكسار وكذا وسبحان الله العظيم ويذكرون العجوز في المكان الفلاني ويروح لها ويوم جته قالت يا أولادي الأمر بسيط إن شاء الله اتخذ هذا وعقب أسبوع إن شاء الله تجيني يوم جاهب بعد أسبوع لما فيه إلا العام سبحانه وهو صار في الملايين نسأل الله أن يشفي مرضاهم والمسين يجمعين سبحان الله ليش؟ لأن الله جعل السبب في هذا الشيء هذا هو أدى سبب نجاته كذلك في في, في قصة موسى عليه الصلاه والسلام ما, ما تردد موسى على طول اجى الله من, من الله ان اضرب بعصاك البحر لو تردد موسى حاشا صلوات الله عليه لو تردد وقال يا ربي شلون اخرج حرني ثلاثه ضرب بعصا شادي هذا كلام استغفر الله وتوبيه الله لكن لو لو في بالخاطر اضرب يضرب طيب ويوه يعني العام بحر ويوه أضربه إيه يضرب أمرك من الله نفد أمر الله أمر أمر الله يجيكم وعود الله نفد أمر الله الله أمرك بهذا شيء سوه الله أمرك بهذا سوه تجد تجد النصرة تجد التمكين تجد الأشياء من الله الله قال تداول تداول الله قال افعل كذا افعل اطلب رزقك هو الذي جعلكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه امشي وطلب رزقك فيها وطلب رزقك في الأرض لا تجلس افعى سبب طيب هو اللي هذا محل في المكان أفلالي هو اللي ينفع وبيسر لا تدري يمكن فاتحة رزقك على المحل اللي ما تشوف الشي وش يدريك أنت أنت فعى سبب سبب الله شرعه وصوصا مباح المحرم حرام الحرام حرام لكن سبب مباح الله ألهمك ووفك وبدأ عليك. يمكن هذا يصير سبب فاتحة لك تجد الخير في الدنيا والأخير بسبب لا ت... ما تدري سبحان الله العظيم إنسان ما يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله سبحانه وبلي حمده فموسى مباشرة ضرب بعصاها البحر فانظر إلى قدرة العظيم جل جلاله قدرة الله بحر يتلاطم أمواج وبعدين كل المخلوقات تمتث الأمر الله ما في شيء يقول لله لا ما قال البحر أنا ما أقدر يا ربي أنا ما أقدر أنا كل عمري وأنا سائل وشونا تجمد وشونا يصير عليه كذا لا لا لا أمر الله مالله. يجي ابن آدم المسكين قال أنا ما أقدر أنا والله كل حياتي وأنا أسوي كذا أمر الله أمرك خلص أمر الله سبحانه وبحمد فأنت قادر بإذن الله جل جلال الله هو أكمل. يقدر إنسان بعد أقول بمشيئة الله جل جل الله أكبر الفضل لله يخبرني أحد الأحبة شف يعني إن إن قادر تذكرون يوم غير العمل من يوم الخميس من خمس الجمعة صار من الإجازة الجمعة والسد مباشرة الناس تغيروا معها تغيروا معها يخبرني أحد الأحبة يقول سمعت كلمة قال ان الانسان قادر ان يتغير ها تغير على طول مباشر تغير مباشر يقول عرفت اني كان فعلا وغيرت فيه تلك الكلمه شيء كبير لاني عرفت فعلا ان اعذار واهيه اني ما باقدر اتغير ما يقدر يستقيم ما يقدر يترك كذا ما يقدر مدري وش يسوي ما يقدر يقول كلها اعذار واهيه لاني فعلا شفت بعيني اني قدرت وداومت يوم الخميس واخذت اجازه يوم السبت معني انه يقول انا متعود عمري الخميس والشغل ما صرت قدرت ورحت للدوان ورحت العملي وانتضمت وكذا وعرفت أني أقدر أسوي حتى الأشياء وغير من عاداتي وغير من تغاليد وغير, وغير من أشياء أقدر أغيرها بعد توفيق الله جل وعلا إذا كان عندي عزيمة ونية صادقة فإن الله جل وعلا الله أكبر البحر مباشرة أصبح يبس كما قال الله جل وعلا أصبح يابس فإجتاز عليه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه تخيروا يمشون على البحر 12 طريق 12 طريق لكل قبيل الطريق تمشي معها الحالة ما في تزاحب ما في تدافع ما في الشه لان هذا امر الله جل جلاله مونه بطريق واحد ولا بهذا لا الله اذاعطي اخوان اعطى كريم الله اذاعطى ما بيعطي شي Gel为什么 لا تطلبه واحد يعطيك من immun اثنين يعطيك اربعة تطلبه اثنين يعطيك اثنين يعطيك ما لا حد لا تحد اعطايا الله جلال. لكن هو كريم جل الله أكبر طلب زكريا من الله الولد فماذا قال الله جلعلا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قال الله فاستجبنا له فوهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه طيب هو طلب هنا وهنا الله اعطى ولت وأصرح لزوجه سبحانه وبالحمد تطلب شيء يعطيك الله معه شيئات واجد سبحانه وبالحمد لأنه كريم جل وعلا هذا طلبه بس نجات يعطيهم الله نعشر طريق وكلهن يابسا يبسا حتى ما يجيهم رطوبة ولا يجيهم شيء ولا يجي لا وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانا إذا الله تولى أمرك ازل عمرك أبد إذا تولى الله أمرك ازل عمرك بس خلاص الله يريد وكل شيء يصبح معك ما يضدك كل شيء لأن تولى أمرك الله الله يتولى أمرك ملك الملوك جل جلال سبحانه وبحمد فأصبح البحر الآن بسبب النجاح لهم أصبحوا يمشون مطمئنين أصبحوا في يمشون حتى تكاملوا خارجين وهم ناجين وأنجاهم الله ثم سبحان الله رب العجل وحد سبب واحد يجعله الله نجاة لمن يشاء وهلاك لمن يشاء هو الآن طريق نجاة لموسى طيب الله ما جعله نجاة لهؤلاء يجعله هلاك عليهم بعد ما هو فبعض الأسباب تكون سبب واحد لكن لبعض الناس تجد الهدواء وبعض الناس الهداء وهو الشيء هذا ليش لأن الله الذي يدبره ما بشي هذا سبحانه وبحمده في يوم اكتمل فرعون ومن معه يبيه بشي مثلهم وإذا البحر يرجع عليهم ويتلططم عليها أمواجهم وإذا هم عياذا بالله ينتهون وإذا هم يغرقون فأرواحهم إلى جسادهم إلى الغريق وأرواحهم إلى الحريق واسأل الله السلام والعافية ويعذبهم الله أشد عذاب نسأل الله قني عافينا وإياكم نأخذ منها دروسي وإنه دائما يقين عن الله أن الإنسان دائما يتفقد علاقته مع, الله علاقته مع الله يقينه بالله مععدات الله تنفيذه لأوامر الله مسارعة لأمر الله يصبح انهمه يقول من أمسا من, أمس من أصبح وأمسا يقول بن قيم الله من أصبح وأمسا وهمه الله وحده وهمه الله وحده تكفل الله له بهمومه كلها تكفل الله. تكفل الله له بهمومه كلها وشغل قلبه عن محبة الخلق بمحبة ولسانه عن ذكرهم بذكره وجوارحه عن خدمتهم بخدمته والاشتغال بأمره وطاعته سبحانه وبحبته ومن أصبح عكسه ومن أصبح وأمس والدنيا, والدنيا همه أصبح خلاص بغيت بس هالدنيا نسى الله سلامه العافية عوق بعكسها من أصبح وأمسى والدنيا همه وكله الله لنفسه واستعبدها الخلق فشغل قلبه بمحبة الله عن محبة الله بمحبة الخلق ولسانه عن ذكر الله بذكر الناس والثناء على الناس وجوارحه عن طاعة الله وعبادة الله بخدمة الخلق فهو, مخد... فهو مستخدم للخلق مستخدم للخلق ليش؟ لأنه ما عنده الله ما فيه أرثبات مع الله سبحان الله العظيم ارتباط مع الله فعلاً أيها الحب دائم أن نكون ارتباطنا مع الله حتى مع الخلق حتى تعاملنا مع الخلق لله للنا اللي يشتغل لله, اللي يشتغل لله ما يندم حتى مع الخلق أحترم مديري لله أحترم أبو والديني لله أحسن في جاري لله أسوي كذا لله لله حتى تعالي للخلق أحسن أخلاقي مع الناس لله إذا لله تبشر بالخير تبشر بالخير وتبشر بالثبات بإذن الله جل جلاله ما لا يكون لله يقول بإه 28 الله ما لا يكون لا يكون لا يكون وما لا يكون لله لا يثبت ولا يد ما لكم بالله لا يكون وما لا, وما لا يكون لله لا يثبت ولا يد فيجعل دائما وابدا نيته لله يقين على الله وان بيد الله الرزق بيد الله العز الله الملك بيد الله الصحه بيد الله كل شيء بيد الله كل ما تريد من خير الدنيا والاخر بيد الله وشلون ترضي الله تنال اللي عند الله لكن والله يا اخوان اللي ما يرضي الله يتعب, يتعب يتعب ويتعب نفسه ويتعب غير ليش؟ لأنه سبحان الله العظيم يدور في دائرة مغلقة ما, ما في اتصال مع السماء. فيتعب يتعب حوله يتعب نفسه يتعب هذا وهو ما رح لكن اللي الله جل وعلا يوفق نساء الله يجعنوا يكمن ووفقين ويتعلق برب العالمين دائما أبد الله بس الله, الله الله أهم شيء عند الله تعلق بالله, متعلق بالله, متعلق بالله سبحان الله كم للم خير علق القلوب يلوخ برب العالمين تعليق القلوب بعلام الغيوب هذه اللي محتاجينها الان نعلق إن قلوبنا بالله دائم ابد سبحان الله أول ما تقوم من النوم الحمد لله الحمد لله الذي احياني الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وادن لي بذكره الحمد لله تعلق بالله الله اللي رد علي الروح الله ليعافاني في هذا الجسد الله ليأذن لي أني أذكرها الآن تعلق بالله على طول مبادرة وضوء إذا كان قبل فجر تهجد صلاة قيام ليل تعلق بالله إذا كان مع وقت صلاة فجر وإذا هو يبادر إلى صلاة فجر تعلق بالله هذا التعلق بالله لكن كلام سهل صلى عليه وسلم تبعي لنا متعلق بالله وهو ما ينفذ أوامر الله وإنه متعلق بالله كيف يتعلق بالله هذا؟ لا ما تعلق بالله إذا متعلق بالله فعلا تجد دائم سريع أن ينفذ أوامر الله. إذا فات أمر من أوامر الله جاءها الندم وجاءها التحسر وجاءها سبحان الله العظيم فعلا ويحسن تقصيره في جب الله جل جلاله. لأن خلاص علم من هو الله تبارك وتعالى وكل ما نعرف الله والإخوة ونتعرف على الله ونقرأ في, في, في أسمائه الحسنى ومعانيها وصفاته العلا تبارك وتعالى ومعانيها كل ما سبحان الله العظيم نحبه ومع ذلك نخاف منه جل وعلا يجتمع في قلبك حب وخوف منه يجتمع خوف وحب ولا يمكن ذلك إلا من الله اللي تحبه ما منه من الخلف ولا ماذا الأعلى سبحان الله العظيم لكن الله انت تحبه لكن معدنك تخاف تخاف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو احب خلق الله والله احب الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول يوم صلى الله عليه وسلم يمرض يوم طرد عليه الصايف من مكه وطرد من الطائف وراح من كل مكان الله وسلم عليه وضقت به صلى الله عليه وسلم الديار وطرد من وطرد من هنا في دعائه المشهور عليه الصلاة والسلام ماذا يقول اللهم إن لم يكن. اللهم إليك أشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم على رسوله. ثم يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي يقول علي مطرود وإننا مننا مع الدمشال وأشياء بس في أنت غضبان بس إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع لي لا إله إلا الله اللهم صلِّي وسلِّم على عبدك ورسولك ويل فكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله وكم الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم والله كم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب مخلوق عند الله النبي صلى الله عليه وسلم أحب مخلوق أحب مخلوق عند الله محمد عليه الصلى الله اشتاق الله يلقاه يكفيك يوم خير عليه الصلاة والسلام بين أن يقبض روحه بين أن الدنيا خزين الدنيا والخد فيها وأن تُقبض روحه ويُلاقي ربه استشار عليه الصلاة والسلام جبريل فقال جبريل إن ربك قال أنت وشانك يا محمد لكن إن ربك لك لمشتاق يقول الله مشتاق لك الله الملك الخلاق العليم الخالق يشتاق لمخلوق هو محمد عليه الصلاة والسلام زكا الله يفضل اللهم صلى رسول الله عليه وسلم ومع ذلك ماذا يقول يجب تشاهد أنه حب مع خوف يقول هو صلى الله عليه وسلم عليه كما ذكر الله جل جلاله قل إني أخاف أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يقول خاف من الله صلى الله عليه وسلم عليه. نجيب على من يسر الله جل وعلا من أسئلة يقول الحياه ما هي الا قصه قصيره من تراب على تراب الى تراب ثم حساب فثواب او عقاب تعيش حياتك لله تكن اسعد خلق الله هذا اختصار لكل ما ما هي الا من تراب على تراب الى تراب أمس قبل امس يوم يعلن عن جنايز ثالثه و رابع كله العصر العصر جنازه جنازه اخر جنازه الثالثه هي ثالث يوم قلت لل بلغنا ان هناك جنازه قلت ان لله انا لله انا راجع و رابع تو نوتس كان احنا مخلدين فعلا احنا من تراب نعيش على هذا التراب ثم نوسد التراب والله راح يا اخي جدر شوف اللبن اللبنه مكسوره ترى هذه وسادة شاهدها الرح اللي مزار ولا جاء فيروح للمقبرة ويشوف اللي ابنها المكسورة الصغيرة دي اللي محطت عنده قبر فيها الطوال ولهذه اللي تحط على اللحظ لكن فيه صغيرة مكسورة ترى هذه المسادة اللي بيوسدها الميت في قبرة على تراب وسادة من تراب في وسط التراب ويهال عليه التراب سبحان الله العظيم لكن كما قال أخونا نزال الله خير صاحب الرسالة يقول ذم حساب فثواب أو عقاب. هذا كلام بعدها يقولوا لو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعده عن كل شيء ولو انه بس موت وينتهي كان, كان الموت راحه لا ما بشرط راحه بعض الناس قال موت راحه بعض الناس ما, ما براحه لهم بعض الناس عذاب لهم يبدا العذاب الاليص صلى الله عليه وسلم وبعض الناس فعلا راح ولذلك أن أبي يقول مستريح أو مستراح. ثم لما شرحها صلوات الله قال أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا ووصبها إلى رحمة الله جل وعلا وأما عياذا بالله الكافر أو الفاقر قال فتستريح منه العباد والبلاد هم يستريحون منه لكن ما استرح هو بدأ في العذاب صلى الله يقول يذكر جال الله خير بمجالس الذكر الأحد القادم مجلس الشيخ صاحب البركة في مسجد حيب اليمان ويوم الثلاثاء يقول مجلس يضع الشيخ عبوات الحربي في مسجد قطيبة بن نسر في مسجد المعارض ويقوله دروس الشيخ محمد السحباني حفظه الله يوم الأحد والاثنين والثلاثاء بعد العشر ومفاشرة يذكر زل الله عنه خير الكثير من الصيام في هذا الشهر المحرم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صلى الله عليه وسلم وعليه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وفرصه يا اخواني بكره الخميس وفرصه اذا كان عاشوره يوم يوم على التقويم فان تصير التاسع بكره فان بن باب الاحتياط صم اذا ما كان هو التاسع اصلا انت صمت يوم الخميس يوم الخميس يسند صيامه وفي, وفي محرم يصا صيام المحرم شهر محرم كله فبابالك يوم خميس ثم يوفقك الله جل وعلا إنساء الله يوفقنا وإياكم صمت يوم الخميس تصوم يوم الجمعة اللي هو يوم إما يوم تسعة أو عشر تسعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت الأقابل لأصومنا التاسع يعني مع العاشر ثم يوم السبت وهو على حسب الرؤيا وكلامه أنه يوم عاشر فصمت جمعة بين صمت ثلاثة أيام من الشهر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال اوصاني خليل ب3 نادى عنا حتى اموت ومنهن صيام 3 ايام من كل شهر فصمت من الشهر 3 ايام صيام الشهر كامل الحسن 10 حسف 10 لذلك فضل الله تعالى ووفقتي صيام الخميس ووفقتي صيام التاسع ووفقتي صيام العاشر نسال الله يتقبل منكم لكن يا اخواني النفل المقيد مثل عاشوره يحتاج تبييت من النية من الليل كما يقول العلم لا بد ان يبيت نيته من الليل فتن من الليل انك صائم بإذن الله جل وعلا يعني مثل الليلة تنوي نقادا صائم الخميس كذلك الجمعة وبعده تنويهم من الليل وإن نويت من الآن الحمد لله أني أخ... ما بشرط أنك كل ليل تنوي أنت تنويت من الآن أنك إن شاء الله صائمهم فتبيت نيتهم من الله جل وعلا إلا إذا حدث شيء يعني إفطار أو كذا بينهم تتجدد النية يقول ما, ما هو كفارة حلف اليمين يطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق راقب هذه ثلاثة تخيل إذا ما يستطيع ينتقل الى صيام ثلاثة ايام إذا ينتقل لكن ما يصوم لين يعجز على الأولى وكثير من الناس يستطيع طعام المساكين ومع ذلك الروح يصوم لذلك قطعهم واجد المساكين يتحرون الطعام طعام المساكين كثير إذا ما تقدر واحد يقول الله ما أدري ولا كذا إذا أطعمت أنت بنفسك هذا يتعلق برغبتك أنت هذا يمين هذا حلفت أنت هذه مسؤولية أنت إذا ما عجزت ولا تقدر ولا شيء تعطي الجمعيات الخيرية أطعم 100 ريال أو 120 ريال, ريال وهم يطعمهم لكن إذا قدرت أنت أنت أولى أنت يشتغل هذه القربة إلى الله أصر ذهابك للفقراء وإطعامك لهم وإعطائك لهم هذه سبحان الله العظيم قرب إلى الله جل وعلا تتقرب بها لله تباره تعالى بعض الناس صعب كفراتهم من الطعام لو تأتي لك مثلا سكن عمان من الذين يعملون بالراتب هين دعنا من الذين يعملون بأنفسهم هذا ما شاء الله بعضهم تجان أصلا لكن الذين يعملون بالراتب هذا سمع تريال ثممية تريال تقول لهم خلاص في حقنا الشركات وحقنا المواسات تعرف أنتم هذا ولا تقول كم شخص أنتم كم عشرة كم الساعه قال والله فالسكان 20 قال ترى بجيب لكم عشاء الليل عشر عن, عن يمينك عشر على يمينك والعشره الثانيه صدقه قرب به الله ما تضيع عند الله قال والله واجد ما تضيع عند الله كم يعني ال يمكن خمس دجاج تغطيهم يمكن خمس دجاج مع رز ما شاء الله ولا انت ومعشيهم وطعموا الطعام وما شاء الله تبارك الله وكم يقول مثلا إذا حلفتني أفعل كذا ولا فعلت بينا قال هل يجوز اختيار أسهل شيء الأولى يقول الثلاث اختيار تخيير بين ثلاث أشياء إطعام أو كسوة أو عدق هذا خيار خيارك الله جل وعلا بينه لكن الصيام بالترتيب بعد إذا ما تستطيع الأولى وعلكم السلامة يقول يعاني, يعاني هو من اضطرابات نفسية وتوتر وقلق يريد دعوة خاصة له في نهاية المحاضرة بأن ينزل السكينة على قلبه وما العلاج, وما العلاج حيث يقول أنه يذكر الله ومحافظ على الصلوات العلاج تعالج بكلام الله تلا أعلم اقرأ على نفسك القرآن شفاء اقرأ على نفسك بأن الله تلا أعلم القرآن هو أعظم شفا هو أعظم شيء اقرأه واسمع واسمع الرق... الرقية اسمعه. اسمع البقرة اقرأ البقرة في الصدع البطلة أكثر من قراءة القرآن وكل أي قراءة, أي قراءة تقرأ لو كذا جالس في المسجد من الآن تضرر صلاة العشاء وتقرأ اقرأ بنية النهاء الرقية وأن الله يشفيك من هذا المرض فيشفيك الله جل جل فيشفيك الله تبارك وتعالى بإذنه تبارك وتعالى وأيضا يقول ينزل السكينة اقرأ, السكينة اقرأ آيات السكينة التي فيها سكينة اقرأ آيات السكينة إذا ما تعرفهم تجدهم اكتب اكتب فنت آيات السكينة تأتيك, تأتيك آيات سمع بعض العلم آيات السكينة هم سبع أو ثمان فيها كل اللي فيها لفظ هو الذي انزل السكينه في قلبه فنزل الله سكينه عليه وله ما سكن هذا باذن الله جل على تسكن نسال الله جل جلاله باسماء الحسنى وصفاته العلا ان يشفي اخونا هذا نسال الله أن يعجل بشفائه اللهم اشف اللهم اشف اللهم اشف اللهم ازلنا به من دع اللهم ارفع عنه الداء اللهم انزل له الدواء اللهم ارفع عنه هذا البلاء اللهم ارفع عنه هذا البلاء والابتلاء بمنك وكرمك وجودك هذا الجلابك واشفي مرضانا وضع مسمينة أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صلى وسلم على عبدك ورسوله محمد يكر أن في الآثر أن الدعاء يقف بين السماء والأرض ما ترفعه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نصلي عنه صلى الله عليه بعد الدعاء أيها الأحبة يقول يذكر الإخوة بدروس الشيخة الشيخ محمد السحباني حفظه يوم الأحد الاثنين من كل اسبوع بعد صلاة العشاء مدة الدرس أربعين دقيقة زاكم الله خير العلم أيها الأخوة يعدله شيء كما قال الإمام محمد رحمه الله قال العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته ومن يريد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من ذلك ومن يريد الله به, فيه به خيرا يفقه في الدين وهذا الزمن أيها الأخوة في حاجة إلى الارتباط بالعلمة وإلى حضور بجالس العلم الذكر حتى وإن كان الإنسان يقول الله أنا ما يطالب بعلمنا وبعرف المسائل وبعرف ترك على خير هم القوم لأشقى بمجليسهم ترك لن تعدم فضل لن تعدم خير لن تعدم فائدة بإذن الله جل و جلاله يقول, يقول متى صيام عشرة جزاكم الله خير بينا أيها الأحبة بينا أسأل الله جل جلاله بأسماءه الحسنى وصفاته العلاء الواحد الأحد الذي جمعنا وإياكم في بيت ال ممة يؤتن تبارك وتعالى بعد حمده تبارك وتعالى فهو أهل أن يحمد وأهل أن يذكر سبحانه وبحمدة نصلي ونسلم على رسوله صلوات الله وسلامه علي اللهم يا حي yقيوم ارزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال اللهم اجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك اللهم اجعله مقربا منك اللهم اجعله الذخرا لن بين يديك يوماً عرض عليك يا رب العالمين اللهم يا حي yقيوم اجعله ذخرا لنا بين يديك يوم ي اللهم إنا نعوذ بوجهك من الرياء والسمعة اللهم انفعنا بما نقول ونأسمع اللهم زدنا علما ينفعنا وعملا صالحا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وعن الإسلام والمسلمين كل بلية واذية اللهم, اللهم من أرادنا أو أراد دعوتنا أو أراد بلادنا أو أراد ولاة أمرنا وعلماننا بسوء اللهم فأشغله بنفسه اللهم أشغله بنفسه اللهم اجعل كهده بنحره اللهم اجعل تدبيره عليه تدمير اللهم إنا ندروا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئتا وكيف شئتا يا قوي يا عزيز اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء اللهم سلط عليهم ما خرج من الأرض اللهم عليك بهم فإنهم لا ينجزونك يا قوي يا عزيز اللهم احفظ جنود بلادنا اللهم احفظ جنود بلادنا المرابطين في الثغور اللهم ردهم سالمين غانمين اللهم ردهم سالمين غانمين اللهم احفظهم بحفظك وارعهم برعايتك اللهم احفظهم بحفظك وارعهم برعايتك يا رب العالمين اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم كلكم عونا ونصيرا لهذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم اعز الاسلام واهله وللشرك واهله وانصر المجاهدين في سبيلك في في كل مكان يا ذا جلالك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السهلاء اللهم عليك بكل عدو للدين اللهم عليك بكل عدو للدين اللهم عليك بكل عدو للدين اللهم لا تحقق لهم غايه اللهم اجعلهم لمن خلفهم حضره وايه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم ادرجك اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان من بيننا مريضا فابدل مرضه صحة وعافيه Allahumme enbisه libas الصحة والعنfية. اللهم من كان من بين مريضاً فأنبسه لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن أسألك صحة في إيمان وإيماناً في حسن خلق وتوفيقاً يعقبه فلاح وفلاح يعقبه نجاح وفوزاً في الدنيا والآخرة يا رب العالم اللهم يا رحمان الدنيا والآخرة ورحمهم ارحمنا برحمتك رحمة من عندك تغين بها عن رحمة من سواك اللهم اغفر لنا وليابينهم أهاتنا ورحمهم كما ربونا الصغار اللهم اعلم نازلهم وارفع درجاتهم وكفر عنهم سيئاتهم ووفقنا لبرهم أحيان ومات ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعلم واجعلنا لمتقين إماما اللهم زدنا ولا تنقصنا وأثرنا ولا تؤثر علينا ولا تحيمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا باليقين اللهم ارزقنا باليقين الصادق اللهم يا حدي يقيه ورزقنا تحقيق اليقين اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستنصرك فنصرته واسترحمك فرحمته واستغفرك فغفرت له يا هذا الجلال الإكرام اللهم كما جمعتنا في بيت مبيوتك في هذه الدنيا فاجمعنا في مستقل رحمتك ودال كرامتك يا هذا الجلال والإكرام برحمتك فيا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلي ودد أبائك عمين ومحمد وآله وصحبه أجمعون أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله